وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب بِيَانًا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ تلخيص الحموية قَيْشْتِنَاء فصل في أن القرآن كلام الله مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله أما ختيب خجيري يأخذ بين قوسين كلام الله منزل بين قوسين غير مخلوق بين قوسين منه بدأ بين قوسين وإليه يعود بين قوسين هذا القيد الخامس تكلم به حقيقة القيد السادس بين قوسين والقاه الى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بين قوسين القيد السابع اما تعريفي قرانه لا اهل السنه والجماعه نبدا بهذه القيود بعد استفيدك ان القران كلام الله قران كلام حي بردكار كلام حي بردكار لدرس يرى بردو ما هو الكلام الكلام هو اللفظ والمعنى ليس المعنى فقط وليس اللفظ فقط وانما هو اللفظ والمعنى بوي عتمان اقربيتو نتكلم مع اشعري وننسيه موضوع العقيده نقول تعالى يا اخي نتباحث في موضوع النحو نبدأ بأول درس ما هو تعريف الكلام؟ قل تعريف معلوم كلامنا لفظ مفيد كاستق كلامنا لفظ مفيد تعال الآن نرجع إلى العقيدة ما هو تعريف الكلام؟ الكلام هو الكلام المعنوي الكلام المعنوي في النفس هذا هو الكلام هذا تناقض تولولا وضلي كلامنا لفظ مفيد وليرد عليتي اللفظ ليس من الكلام الكلام هو المعنى فقط وهذا هو حقيقه الكلام أو ماضلن اي او الفاظيا الالفاظ ما هي الا عباره او حكايه عن كلام الله ما هي الا عباره او حكايه أما بعض طلاب تناقضه براكانم بيقول القران كلام الله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام محمد أم كلام جبريل حتى يسمع كلام الله اذا مشركك دعوة استجائي ريكر لتو دعوة كركا بيت جواري تو فأجره رقائب يبدأ بو حتى يسمع كلام الله كيف يسمع كلام الله يوحى إليه وحده ممكن أو شخصا كهاتلائي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم يتكلم معه ربنا جل وعلا مباشرة وهكذا يسمع كلام الله أم يسمع الكلام الذي يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله إليه من القرآن أم قرآن هذا بيستي خواهي قولة سمى القرآن كلام الله أم قرآن كلام إخوائه حتى يسمع كلام الله كما تهى نصيتي صريحة وتشمان لا اجتهاد في مورد النص لا في باب الفهم ولا في باب القئاس كنصحب ناكرد حتى لفهمك شي دابوتي وثمان كهاتو إن كانت دلالة اللفظ نصية فلا اجتهاد في مقابل النص دلالة النص يعني شيء أثمان نصية ما هي دلالة النص دلالة النص آكار آكار. ما دل بنفسه على معنى واحد لا يحتمل غيره ما دل بنفسه على معنى واحد لا يحتمل غيره خلاص أما هل نحتاج هنا إلى الاجتهاد لفهم هذا النص في اسمان باجتهاد لو نصبقين لا بوشى شنك تأويله تنزيله تفسيره تنزيله خذي دابزيني آيةك نص آيةك أو تفسيركتي حتى يسمع كلام الله هل نحتاج إلى الاجتهاد لفهم هذه الآية؟ ن. يسمى باجتهادني كو تأ القرآن هو كلام الله هذا نص صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى اجتهاد. صريح حتى أسمع كلام الله أي ظاهر تجيبوا دلالة الظاهر ما هي دلالة الظاهر تعريفي دلالة الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره أمت ظاهره كوت ظاه الدلاله النص ودلاله الظاهر بيش تحتاج نكت بيش بيحتاج نكت مال كتاب انزلناه اليك وقوله كتاب انزلناه اليك الفقره الثانيه منزل خا غير دفر كتاب انزلناه اليك ام قرانا دائما بساند بوت كوت منزله قران منزله مخلوق نيه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اوشكت شيئا القاه الى جبريل فنزل به على قلب محمد عليه الصلاه والسلام ومن ادله السنه قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف الا رجل يحملني الى قومه لابلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل في عمر أخوة عليه الصلاة والسلام لا موسمي حج لما وقفتها لا عرفات لا منا لا مزدرفاء ديف المت ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي من باب الاخذ بالوسائل بالاسباب كس بن باب ونوكا ومكي خيو دفاعا لبكا و بن بارزه بو اوي كلامي بروردغارم رابغينم ليوبالغ كلام ربي سمى هذا القران كلام ربه نونا كلامي خوى كواتا قران كلامي خوى فان قريشا قد منعوني ان ابالغ كلام ربي قريش منعيان كردوم شوفتها مسألة شيء دعويش ولا سياسية شرعية إنسان هول بدأ دائما منعك والشوكائك وملجأ جواريتي هبت دفاعي لابكابو جاين دني ديني إخوة أما كاريتي باش شرعية سنة في عمري إخواني صلى الله عليه وسلم دفتر رجل يحملني إلى قومه بلا أنا أتوكل على الله ولا أبالي ولا أخذ بالأسباب هذا هو غلط وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من ولا من منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت هذا من الشاهد آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبي وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ أَمْ كِتَابِكَ ذَاتْ بَزَانْ دُوَى كَادَ قُرْآنَ مُنَزَّلَةَ دي قد دي نستيشتر بلاكم إذا نتأمل هذا الحديث نجد أن الأدعية والأذكار كلها من براهين التوحيد وأدلته هارتشي أذكار هارتشي أدعية همويتشية توحيدة سيريك أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إليك إليك إليك عليك لا ملجأ ولا من منك إلا إليك أو التوحيد براستي مع الأسف يعني زورق لقبوريين يقرؤون هذه الأذكار وهذه الأدعية ومع هذا يشركون بالله عز وجل لأنهم لا يفقهون هذه الأحاديث الأح أجيناك تيبقي سيري كي هم التوحيد تنها أخوة كسيترنا وقال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود أدركت الناس منذ سبعين سنة كانت هذا إجماع المسلمين ليس في سنة واحدة في عام واحد فمنذ سبعين سنة أدركت الناس وهم يقولون أن هذا معتقد المسلمين قديما هذا معتقد السلف إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق الله خالق وما سواه مخلوق طيب وماذا نفعل بقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء أليس القرآن شيئا من الأشياء جيبك خوياي قبر خالقيها ها كل المخلوقات ايه ألا له الخلق وشي والأمر إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هم مخلوقات بقول إخواد ببأمر إخواد بقول له الخلق والأمر كما تدشتي لك جاينا الخلق شيء والأمر شيء الخلق يتم بأمره خلقه يتم بأمره بأمر خوى مخلوقات دا بيت. بقول خوى مخلوقات دا بيت قول خوى داخل تينيا مخلوقات دا بيت بل كبو مخلوقات دا بيت مر ومعنى قولهم منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء وفيه رد على الجامية القائلين بأنه خلقه في غيره منه بدأ لأن جبريل عليه الصلاه والسلام اداه مبلغا عن الله ومحمد عليه الصلاه والسلام اداه لغيره مبلغا عن ربه فلم الكلام لمن تكلم به حقيقه كلامي اويك سرتاقسي فيكرك تش رب العالمين استعبون منا من قاعديك تنبو بازدكم أو قاعدية كمن وتم البقاء أسهل من الابتداء البقاء أسهل من الابتداء أو قاعدية قصي من نية بامني جبيلا قصي غيري خومك أهل يعلم كرديانا بيشمن كواتا الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا وناقلا ساقسي ونيك نقل دكا أويا كسرتاء وتوتي. بويا منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء يعني الأخوة وهاتوا كلام إخوة نج ابتدع الكلام من من الشجرة أو من جبل طور أو من السماء أو من السحب. خوي جبرة سكاي دروست كردبي على درخت دا. يا لا شيء يطور أم لا لا وإله يعود وإله يعود ما يحتمل معنين أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه أم صفة صفة إخوة ولا إخوة بمعنى أن أحدا لا يصف به أي بأنه تكلم به غير الله لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم إليه يعود يعني أم كلاما بأخوة أم هذا كلام الله هذا قول الله جل وعلا أم ما, ما نايد وميا أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور وذلك انما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن عراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له الله المستعان لا أخير الزمان دبرا خلق خلك بج لقرآن دك أكذ نايخون تو كزيشي بينا كا للشويق دا خوي جورة قرآن برد دكاتب ولاي حرفي لنا من نلا كتاب دا ونلا دلي خالج دا قرآن زور لو بر بريسترة للأوكس على من تو حثال من الناس أشرار الناس شر خلق الله أما لا أخير الزمان دا كاتبرا كنّم بلجمان باسكيرت لسرائق القران كلام الله حقيقه لا مجازا فك دفر علماء دفرون علماء المصدر المؤكد لفعل هي ينفي المجاز وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما ام تكليما مؤكدا حقيقه كلام بو نكشي مجازا ولا شتي تير بو خواغي ولا لغل موسا كردي وثمان او مصدره او توكيدا ينفي شي ينفي المجاز والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة لفضيله للمسلمين.